سورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد سورة قل هو الله سيسمى الربين ذا حنين يتشرد الحنان هنا سن أمحمد نذنستي ذربي وحدس نذربي حوجن الخرقيس وردلول ورش حد دور يليم ذنبت